Hadithi Katika Kitabu Salihin Chini Chini wa wa ಠೂಲಿ ಜುಗಮ ಜಿಯ ಹದೀಫಿ ಯಕೋಮಿ ನಂಬೀಲಿ ಕಥಿಕ ಕಿತ್ತ ಚಿನ್ಗೋಸರ್ ಠೂಲಿ ಜುಗುಮಿಯ ಹದೀಫಿ ಹಿಬೀಲಿ ಅಂಬಾ hadithi ಇಮಾಮಿ ರಹಮ್ಲ ಅಕೆಸಿ ಹಿ ಕಥಿಕೋ ನಮೆ ಹಲೈ ಸಲಮೋ ಜುಗುಮಿಯಾ Uh, juu ya mada hii ya sabra Mada ambayo tumeanza Muda kidogo uliopita Na uri lahi alhamd Paka sasa hivi tunakaribia pengine kukamilisha mada hii Na ndani yake tumeweza kupata hadithi Yalio na mafunzo mbali mbali Mafunzo mengi na ilmu kubwa ndani yake Baga kufikia hadithi ya mwisho Katika darasa iliopita ambayo ni hadithi ya kumina mbili Na kwa kuwa tumekamilisha Uh, na sherehe ya ya ya ya ya hadithi hadithi ya hadithi hiyo mbele katika katika katika leo ndani mlango wa uh, sabr chini ya mlango wa sabr katika kitabu hiki ಕಟ್ ಕರ ಸಲೇಮ್ ಯುಗಾಫಿಂಗೀಫ ಯ ಸಬರ ಚೀನ ಸಬರ ಕಚ ಕಾ ಕಕು ಹದೀಫ ಯ Na mafunzo yake Tutakapo ನಮೂೂೋ ಯಾಕೆ ತು ತಗಾ ಪಿಝೆ Na ಮೂತವನ ಕೋಂಬ ಯಾ ನಮೂನ್ ಜೊ ಹಾ ನಾನಾ ನಮೂನ್ ಜೊ ಯೋ ಮೋ ಕಟ್ಕ ಹದೀಫಿ ನೋ ಫಟ್ ಅಂಬ ಹದಿಫಿ ಯಾಕು ನನ್ನೆ ಕಟಕಾ ಮುಲಾಂಗೋ ಸಬ ನಡಿಫಿ ಹಿಮಿ ನೋ ನಕು ನನ್ನೆ ಮಾ ನಾಕೆ ನಮಡಿಶೋ yake na, na, na faida Kadhalika ಯನಾ ಹದಿಫಿ ಲೋಕೋ ಕಟ್ಕಾ ಹದಿಫಿ katika hadithi nambari ನಾನು Kwa Kwa hivyo ni ni na Na munasib ya ya ya hadithi hadithi hadithi hadithi hadithi hizi hizi tatu tatu katika katika moja Kama fanya leo leo wa ta'ala ikhwan <coughs> hadithi ya tatu, Kisha tuende zote ಕುಫ ಕಸಿಬರೋ ಕಲೇಫ ಯಾ karibu sana kwa badala ya kila moja tuwekee siku yake ni vizuri tuzichanganye zote kwa pamoja ambayo itakuwa imetofautiana طبعا ni zile mufradat mufradat yani gribul hadith ambazo tutazidondoa tuzieleze moja baada ya moja halafu zote tukishakamilisha tutashika hii hadith tuanze kuzifafanua zote tatu kwa pamoja maana yake na maelezo yake hadithi ya kwanza ya ikhwan امام نووي الذي قامه في كتابه ملango الصبر وهو حديث 13 كما تو لوتهاني حديثه الذي قامه امه بوقهى ومبوقهى الصحابه وايل ابو سعيد الخدري و ابو هريره رضي الله عنهما فايو انسم امام نووي عن ابي سعيد و ابي هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبين ولا همن ولا حزنن ولا اذى ولا غمن حتى الشوكه او حتى شوكته او حتى شوكتي يصابها الا كفر الله بها خطايا متفق عليه. يعني حديثي الاول يا اخوان حديثي الاول كما تولواجه انطوكان مع الصحابه واويي امي وتوجه امام النووي ابو سعيد الخدري نا ابو هريره نا ميسكيا تميسم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم من ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها هي شوكه لم يفنيها تشكيل او حركه ونزوني كنيه ثالثه كما ما فوق تميز سما حتى شوكتا نتا حتى شوكتي نتا حتى شوكته na kila moja katika hizi ina ina sababu yake ya ki lugha ya kiarabu yani ya kinahu wale waliosema ni kwa fatha yani mansub na wale waliosema ni dhamma au wale waliosema ni kasra lakini haibadilishi maana maana inabaki takriban pale pale kwa hivyo tunasema hatta shauka tu yushaqha illa kaffara Allah biha khataya au illa kaffara Allah biha min khataya mutafaqun alayh hii ni hadithi ya kwanza حديثي أبيلي أيها الإخوة إنه يفاتح ما ناكي من فنانا نهي كذلك إنكواني حديثي أكو من النه أمبالي إمام النووي أمي توقعك و أمي تاجكت كتابة كتابة كتابة صحابة ابن مسعود رضي الله عنه أنا سيما وعن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقلت يا رسول الله انك توحق وعكن شديدا فقال اجل اني اوعك كما يعاق رجولان منكم قلت ذلك ان لك اجرين قال اجل ذلك كذلك ما يصيب المسلم او ما من مسلم يصيبه اذى شوكه فما فوقها إلا كفر الله بها سيئات وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجره ورقها متفق عليه ايه حديث حديثي الثاني حديثي الثالث يماثلان حديثي هذين البيلي ذيول يمر ان يوفطا ان يكون حديث 15 امام النووي امتج حديث هي kupitia kwa sahaba ابو هريره انسمع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه من يريد الله به خيرا يصب منه امام نووي mwenyewe akasema hili tamka la yusib limesoma kwa mara mbili yusib minhu kwa kasra na yusab minhu kwa fathah hadithi hii akasema imam nawawi rawahu al-bukhari kwa hivyo hizi hadithi ya ikhwan ndizo ambazo tutazungumza leo bi mashiatillah azza wa jalla nenetaraji wakati taruhusu kwa sababu maelezo yake yote ni mamoja tuanze katika hadithi ya kwanza kupitia kwa ule mpangilio ambao tumeutaja wa kusherehesha hadithi zetu katika jalsa hizi mpangilio wa kwanza au nukta ya kwanza ambayo tunahitaji mabحث ya kwanza kawaida ni azhul hadithi kama mnavyojua azhul hadithi yani kuregesha kile hadithi katika kitabu chake cha asili hadithi yake wamesema imam anawi mutafaqun alayhi yani inatokana na bukhari Neno takana na Muslim fasata nurudi sisi katika Bukhari tunaiangalia iko wapi na katika Muslim kadhalika tunaangalia hadithi hii iko wapi Hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ya Abu Sa'id ibn al-Khudri pamoja na Abu Hurairah hawa masahaba wawili wote wawili wamepokea hadithi hii Na wala sio wao peke yake ukiingia katika masuala ya takhrij al-hadith utaona kuwa hadithi hii imepokewa na masahaba wengine wengi wasiokuwa hawa wawili lakini ingawa Katika Bukhari Na muslim hawa masahaba wili Wa metajwa kama hivi ambavu Wa metajwa imamu nawawi Lakini katika vitabu wengine Va sunan Utakuta hadithi na tokanana Na sahaba wengine Akiwemu Aisha Na akiwemu Abdallahi Ibn Abbas Na wengine wengi Kathalik wa metajwa hadithi Wa kwam tumi عليه Salaatu wa salam Ano chumbi imamu nawawi Mutafakun عليه Hadithi mutafakun Na mabhathit wa kwanza Ni azu al-hadith Katika suhihi al-Bukhari hadithi hii imamu al-bukhari amepokea chini ya kitabu cha kitabul maradha kitabu cha wagonjwa kitabu al-maradha kitabu cha wagonjwa kwa hivyo ukitaka hadithi hii kuinysoma katika bukhari unakwenda katika kitabu cha wagonjwa kitabul maradha utaikuta hadithi hii iko hapo ndani mlango ambao ameuweka imamu al-bukhari ameweka hadithi hii chini yake amesema babu ma jaa fi kafarati al-maradh babu Majaa Fi kafarati al marath Mlangu wa masala Au zili hadithi zili zokuja Kutaja ya kwamba marathi Yinafuta yina, yina madhambi Marathi yinafuta madhambi Na hii ni fiki ya Bukhari eh Kama munaifujua wale wanafunzi wetu waki ilimu Wanajua kwamba Ile kauli ya wanazuni ya wanawisema Fikhu al Bukhari Fi tarajumihi Yani fi tarajumi abuabi Fiki ya imamu al Bukhari Unaipata wapi katika anwane ya milango Katika anwani ya milango, ndipo pale anapoweka imamu al-Bukhari fiki yake. Paka wanazooni ya katunga vitabu. Izi anwani za abuab, abuab za Bukhari, zi metungiwa vitabu. Ili kuonesha ile fiki ya imamu al-Bukhari, alikuwa na fiki yake kubwa sana. Inautakamana na hadith. Kwa ibo imamu al-Bukhari ya kaweka milango huu, na munauna fiki yake. Fiki ya imamu al-Bukhari hapa ni kwamba anatueleza kuwa marathi ya nafuta madhambi. Na fiki hii ya metoa bila shaka katika hii hadith ya mbayo. تم يسومى يا متوم عليه الصلاه والسلام امام مسلم امه ب هذه الحديثه في كتاب زوت الزهد. كتاب الزهدي و ينतोषا كسمي هذي بسبب ذله ابواب ذا صحيح مسلم كما تلوتجه ليس من صنعي مسلم انما هو من صنعي الامام النووي وزاد بعضهم ان كذا ان هذه الابواب كذلك ممن وضعها في صحيح مسلم القاضي عياض Al-Qadhi Iyaf Kwa hivwa bayna hao wa tuawili Mdewa wa uweleka wa uweleka zile abu wab Lakini, hakuna ubaya kathalika kutaja Kwa sababu ya Kwa sababu ya marjihia Yani kwa sababu ya reference Kwa wala unawata kuanda kuangalia Waweza kuanda kufungua wa kuangalia Kwa hivwa chini ya kitabu zuhdi Imam al-Nawawi Al-Qadhi Iyaf Wakaweka mlango Waka sema babu Al-Mu'min amruhu kulluhu khay Al-Mu'min amruhu kulluhu khayr chini mlango huu ndio utakwenda kuikuta hadithi hii hadithi ya pili ambayo tumesema ni hadithi ya Abdul Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Imam al-Bukhari amepokea hadithi hii kadhalika katika kitabu al-Maradha kitabu al-Maradha lakini mlango ndio ikawa tofauti Imam al-Bukhari akatoa hadithi hii ambayo tumesoma ya Ibn Mas'ud aliingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tutaeleza maana yake sasa hivi mtume, wa huwa shadidan shadidan ajal, inni kama minkum Paka mwisho Bukhari hadith. Bukhari hadithi hi, hiake, munajua, -Bukhari, Hadithi Hadithi hii, katika katika yake kwamba kawaida moja moja, wakati Anaweza kwa mapokezi sehemu sehemu fulani, namlango fulani, na na ಿ fulani, namlango fulani. kwa sababu ya ile faida iliyoko katika ile hadithi mpaka wakati mwingine wewe ukashangaa ukoona hadithi wewe ukiisoma utaona mlango wake ni masuala fulani lakini ule mlango aloiweka Imam al-Bukhari ni mlango mwingine ambao huweze kutarajia huweze kutarajia na hii ni fiqi kubwa sana ya Imam al-Bukhari fiqi kubwa sana Imam al-Bukhari hadithi niwape mfano mmoja hadithi ya kwamba siku ya jumaa saa la yawafikha Abd al-Muslim yusali ha ila akhir alhadith hadith maruf koso siku ya jumaa kwamba kuna jisaji moja ambapo muislamu akiweza kulipata hilo jisaa akiwa yuasali au yaoomba allah subhanahu wa taala basi humpa allah azza wa jalla anachoataka waashara bi bi yedeh yقلiloha au biyusbuhi yقلiloha imam al-bukhari katika sehemu ambazo hadithi hii ameweka mnadhani katika mlango gani katika mlango ambao haiwezi kupita kwa akili yako حديثيه كبيكه كاتكا باب الطلاق باب الطلاق اه مساله طلاق ساسيو otajiuliza حديثي ina talaq yohusiana vipi eh hadithi ha tamam ya sheikh naam paka ndogea tu hapa asemwa tayib yani jambo mbalo sila kawaida sasa yuko kiambiwa ya hadithi hii imamu al-bukhari ametoa miongoni mwa ile milango katika masala ya talaq utashangaa ah hadithi yazungumza mambo ya jumaa na kwamba muislamu akipata kuna saa moja katika ijumaa wanazoona kahtalifiana katika saa hiyo ni saa saa gani hiyo eh hal huwa hali saa ambayo تكون baina yadi alimam kabla alkhutba baada alkhutba athnaa alkhutba baada alasr min يوم الجمعة hizi zote ni aqwal sio siku yake leo kuzungumza masala haya lakini hapa kuzingatia fiqh ya imam al-bukhari akaiweka hii katika masala taqa hasa wewe ukija ukiambia maneno haya utashangaa vipi hadithi hii inaingia kwenye masala talaq hapa utasema hapa hapana shaka bukhari alisahau pengine alikosea alipitikiwa talaka hadithi hii ya fi al-jum'a saa la yawaafikha abd al-muslim n'am hada min fiqh al-bukhari angalia quwwat al-istimbat quwwa ya istimbat min fiqh al-hadith inda al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayh unataka kujua maana yake au mtaki kujua kwa nini katika talaka unataka kujua haya badr almunir unayojua sababu yake kujua unataka taarifa sahihi tayi sababu yake ikhwan imam albukhari ameweka hadithi ikiwa ni hoja ya kwamba tanaka kwa ishara inapita hadithi amesema yule mpokezi wa ashara biyadihi yukaliluhha tum alayhi salaam alipokuwa yahitaji hadithi akatumia vidole vyake au mkono wake kuonesha kwamba saa yenyewe ni ndogo saa moja peke yake sasa imamu al-bukhari hapa katika sehemu hii akachukua fiqi ya kwamba mtu akitoa talaka kwa ishara inapita kwa ishara sasa wewe utangalia ni ishara gani ambayo inaeleweka kwamba umetoa talaka kwa mfano umemwambia mke wako mimi na wewe mazalansa sielewa sasa hii ileweka kwamba ndio kunkucha ishakatika mimi na wewe tushakatana hii ni ishara ameefahamu Imam al-Bukhari hii min fiqi hadha al-hadith angalia قوه الاستنباط ya ikhwan tamam na hivi ndivyo alipokuwa Imam al-Bukhari anamfanya katika hadithi kwa hivyo hadithi hii tulionayo hapa ya Ibn Mas'ud Imam al-Bukhari ameitoa katika sehemu tano milango mitano ameitoa na kila mlango ni faida kila mlango anwani eleweka babu shiddat al-marafi ni faida kwamba kuna watu wengine wanapata maradhi mazito na homa nzito homa ngumu hiyo tayari ni faida bab ashaddu anasibalaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal hii ni mlango wa pili imamu al-bukhari ameweka hadithi hii kwamba watu wanaopata balaa nzito kubwa zaidi ni mitume kisha al-amthal fal-amthal kisha kila aliyebora baada ya mtume na aliyebora na aliyebora kushuka chini bab jawazu lamsi almaridh mlango mwingine kwamba imamu al-bukhari fiqhi yake katika hadithi hii ni kwamba inajuzu unapomzuru mgonjwa kwamba inajuzu na inafa kumbuko mgusa au kumpapasa yule mgonjwa kumwangalia namna hii ile homa yake kumkshika kichwa ametoa wapi sahud alipoingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema famasasto hii ya kuiweka imamu nao wiki katika hadithi ya riadha salihii hakuweka lakino kiruli katika vitabu vya asli, utakuta ili tamuko kwa mbaima, Ibn Mas'ud alisema, Fama sastuhu nikamgusa, Ibn Mas'ud alimgusa mtume sallallahu alayhi wa sallamu, alimshika, ndiyo akaona kwamba ana ho makali, ho makali, mwili umeshika moto kabisa, akamuambia, ndiyo pala akamuambia mtume alayhi sallatu wa salamu, inna katu'a ku waakan shadida, hii tayari hapa imamul Bukhari ya katuwafiki, kwamba uki mzuru mgonjwa, inafaa, inajuzu, unaweza kumgusa, 요睡wo uka mwambio kamo na m'tu animusika mgonja pwenye. Hiyo ayiko. Imamul Bukhari kindia mlangu� kampuzaa kuwamba inajuzu kwamushika mgonja. Mlangu mungine Imamul Bukhari okayweka mlungu tense. Af Hayırna na ajay e zaula kituaja zote lakin tunataja zile ambazo ni muhimu. Mlangu mungine Imamul Bukhari naprawdę zawuzu Mr. Kowpine Quam 1961. Kwa wabababina inafaham mgonja Menguden kusemama medo na marathi. Kusemama uja o wara saa. Ya ölite ni manine Wabukhari. Kwa mga mgonjwa kulalamika kusema kito chanyuma Homa ni kali Ugonjwa umenikaba umeni Umenizidi Inafaa Inafaa mgonjwa kusema maninohali Tabla ni kuna masharti yake Kwa mba Sharti laki ni kwa mba Anla ya kuna thalika Ala wajhi atasakhot Isiwe hiyo ni kwanjia ya kuchukia Lakini kuweleza tu Hapana ubaye Wapi tumetua Halithi ya mtume sallallahu sallam Hali sema inni u'aku Kama u'u'aku rajulani minkum wa vyote hii ni fiqi Imam al-Bukhari ya ikhwan na tunapata faida kubwa sana ndani yake kwa hivyo Imam al-Bukhari ametoa hadithi hizi katika hii milango ambayo tumehitaji hadithi ya mwisho ambayo ni hadithi ya Abu Hurairah tumesema rawahu al-Bukhari kama alivyotaja Imam Nawawi na Imam al-Bukhari amepokea hadithi hii katika Kitabu al-Maradha ile ya kwanza Kitabu al-Maradha babu ma jaa fi kafarati al-maradha babu ma jaa fi kafarati al-maradha hapa italikuwa tumemaliza masuala ya kwanza ambayo ni azwul hadith عزو الحديث امزشيكا ايزو ابراهيم هيا يا كwanza اخرج البخاري في كتاب يلي حديثه الاول يا ابو سعيد و حديث ابو هريره اخرجه البخاري في كتاب المرضى احمد باب هيا مين اللي هو وذيفادي كما انه حفاد ما شاء الله عليه ونا زوني و زمان هيا باب ايش محمد الحديث الاول باب ايش ما جاء في الكفاره المرض احسنت ومسلم في كتابي اوكي كتاب ازور باب المؤمن امره كله خير حديثي الثاني حديث يا عبد الله بن مسعود اخرجه البخاري في كتاب كتاب المرضى بعده باب عده ابواب عده ابواب باب شده المرض ها باب ما ها ها نعم لمس المريض كذلك باب اشد الناس بلاء ان الانبياء ثم الامثل فالامل واغيرها من الابواب تقريبا ميلانو 5 حديثه وامش هو هي امش هو يا ابو هريره افرجه البخاري في كتاب المرضى باب ما جاء في كفاره المرض تمام مساله يا ابي لي اخوان ني مفردات الحديث او غريب الحديث تنشيك حديث يا كذا ambayo rawahu abu al-muttafaq alayhi min hadithi abi saeed wa bi hurairah tume alayhi salatu wa salam kwanza ni tafsirie kwa lugha ya kiswahili alayhi salatu wa salam anasema ma yusibul muslima ma yusibul muslima min nasabin wala wasab hapa katika masala i'rab al-muslima limanṣub على انه مفعول به مقدم اين فاعله فاعله مؤخر يقو طبي نصب هي نصب ديال فاعل لكن هسه وله ونافضيويت ونحو واweza tatizika mbona wasema fa'il na hii imekuja majrurun bil min min nasabin wanasema wanazuoni walugha hii min ni zaida lakini zaida i'rab an kwa hivyo taqdiru al kalam ma yusiba al muslima nasabun fa'ilun mu'akhar المسلم مفعول به منصوب مقدم فاعل كذا بعداه مفعول كذا موازو ندوكا كو... تقسمه مسلمه مع مع نسبه يعني مع فتحه توم عليه الصلاه والسلام انسمى hakuna muslimu yoyote anay sibiwa anayfikwa na msiba anayfikwa na mkasa au msiba au uzito au bala ma yusib musi yusib min al musiba وهي البلاء والشده والكرب والنكد وغيرها من الالفاظ مصيبه بلاء جanga mkasa jambo lolote ambalo ni zito linamfika mwanadamu hasa mtume alayhi salatu wasalam hii misiba anaza kuifafanua misiba aina gani tunasikiza kwa makini misiba wa aina yote kati ya hii misiba inahitaja mtume alayhi salatu wasalam ikimfika muislamu atakuwa na malipo gani kwanza anasema min nasabit min نصب نصب ونزوني واللغه ونزوني وحديث و وانا اشار يش حديث اكرر في كتاب غريب الحديث مشهوري حديث. انه قاموسي حديث انيتوا ان النهايه في غريب الحديث لابن الاثير وانا اسمع نصب معناه نتعب نصب نتعب تعب تعب في اللغه الكرابه انيتوا نصب تمام hii ni tabu nasab ni tabu hata ikija kwenye qur'ani pia ni tabu kama wanavyofasiri wanazuoni wengi wa wa wa qur'an wanafasiri kwamba nasab ni tabu la yamasu na fiha nasab wala yamasu na fiha lugub kwa hivyo an nasab bimaana atab na hii nasab wanazuoni wa hadithi wanaendelea kutuambia ikhwan faida nyingine muhimu wanasema imekuja kwa lafdhi au kwa siri ya nakira kabla yake kuna mini na hapa kuna faida ya kiusul ikiwa tamko limekuja kwa siha yake kabla yake kuna lafzi yamin wanasema tufidul umum maana tufidul umum ay fa ta'umu jamia anwa'in nasab kila aina ya taabu ikimfika muislamu ana malipo haya ambayo mtume ameyataja alayhi salatu wasalam kila aina ya taabu taabu ya aina yoyote umempata taabu kwa ajili ya a'mali dunya au mpata taabu kwa ajili ya amali al-akhirah aina yote ya taabu ikikufika basi una malipo mbele mtume ameyataja taabu ya aina yote isipokuwa taabu ya aina moja wanasema at-ta'ab fi ma'siyah taabu inayotokana na ma'siyah haingii hapa kwa sababu imetolewa na nini imetolewa na nas inajulikana nas ya za mtume عليه الصلاه والسلام za hadith ya kwamba mambo ya maasi haingii katika masala kama haya hata ruhas ruhusa za Allah subhanahu wa ta'ala dimkuja katika sheria hazimhusu yule anayekwenda katika maasi leo muislamu akisafiri min baladin ila balad masafata qasr masafa maio yanaruhusu wanaruhusiwa kukusuru sala na kufturu laukana hadha safar safar maasi ikioni safar ya maasi hal yaksuru sala hal yufiq tamam aya masala unazo na unayozungumza kwa sababu ni masala muhimu kwa sababu masala ya mahsiya haingii katika rukusa za Allah subhanahu wa ta'ala na sharia za Allah azza wa jalla kama hizi kwa hivyo taabu ya aina yote umefanya kazi wale wanaofanya kazi ya ya ya ya ya taabu kazi ya dharubu wanasema kwa lugha ya Kiswahili walio na kazi za dharubu kazi za taabu ukirudi nyumbani jioni umechoka <pouches> mwili umevundika vunjika kabisa hii ni nasab imekufika haza ilinasab ilikufika ile ina natija mbele na jaza na thawab allah subhanahu wa taala mbele ameitaja vingine wanafanya kazi ya duka asimama dukani kuanzia asubuhi mpaka jioni auza apokea auza apokea mina sabah ila al-masa ansimama akirudi nyumbani miguu haishi kitena taban kamis amambia mke wake mimi siwezi tena kabisa sasa haweza atakusongea hivi na hivyo taban hii nasab ina malipo yake هو نصب من اعمال الدنيا. لا مغير انا نصب كتكون انا اعمال اخرويه. لا بعد ما يفanya kazi ya kwenda kutouzi sadakat fi qura, ama kwenda kuganyiza sadakat katika maeneo yale ya vitongojini kule ndani ndani kule. Akatoka kutoka nyumba hii paka nyumba hii kwa miguu, akirudi nyumbani amechoka kabisa jioni. Hii ni nasb lakini anatamana na amali ya akhirah. Zote hizi eikhwan zaingia hapa katika hadith. Bidalili madha? Bidalil alumum. tume yakusema nasab ya dunya peke yake akaweka alif na lam la amesema min nasabin nasab sabaqahu min alladhi tufidu alumum kila aina nasab tona sasa hivi tutulie kwa makini tuone subra tutaona thawabu na faida ya yule anayefikwa na mambo kama haya fi inda allahi azza wa jalla kisha anatumbia salawatu rabbi wa salam alayhi min nasabin wala wasabin ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ونظوني لغه الكربه كتابه علم يا بلاغه ونatambia haya matamko mawili unaona yamekuja yamefanana nasabin na wasabin tofauti yake ni harfu moja pekee yake hii katika balagha lugha ya kirabu inaitwa jinas jinas nafas aljinas annaqas angalia ubingwa wa lugha ya kirabu katika matamshi na lafzi za mtu amealai salatu ಅಸಲಿ ಕಬಿನ್ ತುರ್ hio ni yaju kabisa number 1 hio al-raqm athani fi at-tartib yati ba'da dhalik madha hadith an-nabiy sallallahu alayhi wasallam manalo ya mtume alayhi salatu wa salam afsahul arab uati jawami' al-kalim hakuna alaiku kimzidi katika balagha kabisa katika uhai wa mtume alayhi salatu wa salam mpaka wale wa arab wenyewe walikuwa wakishangaa na ile ule ufasaha aliyokuwa nao bwana mtume alayhi salatu wa salam mbali na ufasaha wa qur'an هذه اللغة هي نفوذ غمزة أفصح الناس كلاماً صلوات رب و سلامه عليه نوات و لشهودية و إسلام و أمين و لشهودية نما جوي ذاكي متومي عليه الصلاة والسلام كذلك و لشهودية و فصح و متومي عليه الصلاة و صلاة ننمو نجوه من أبو سوما حديث من نموان قابل متومي لكوة كياتاجة ما صحابه الكوة هو يجوي و من بي متومي ما كذا ما كذا ما كذا هذا صحيح ولا لا يا اخوان نعم ثم نتابعك الحديث كشاء ana sema illa al harj mal haraja rasul allah awajui mal harj naoni warab sasa mtumeko kulikuwa mtu alikwenda university akasoma pale alisoma la ya hadhi min mu'jizat an-nubuwah katika ili miujiza allah subhanahu wa ta'ala alimpa ufasaha kama alivosema yeye mwenyewe utitu jawami'a utitu jawami' al kalim kwa hivyo hii ni balagha ya ikhwan nasabin nawasab imekuja kwa takriban wazni mmoja na maneno yamefanana tofauti yake ni harfu moja pekee yake na ingekuwa hii harfu imekuwa ni moja kadhalika ingekuwa jinas tam ingekuwa katika al jinas atam lakini kwa kwa vile umetokea tofauti harfu moja wanazuoni wa balagha wanatuambia hii ni jinas nafis whatsab manake ni maradh lakini si maradhi ya aina yote wanasema huwa al maradhul mulazim wal maradh الملازم معنى مرض ملازم اي المرض الذي يلازم صاحبه يعني مرضي ambayo yanakamata mtu yanakuwa na wewe uko nayo hayatoki hii maradhi aina hii katika lugha ya ufasaaha ya mtume alayhi salatu wasalam yanaitwa wasab kwa hivyo wasab huwa almarad leo lugha yetu ya kileo wale waliokuja kuandika katika lugha ya kiarabu katika wakati wakileo, luga wa leo wakaleta lugha ambayo wameita uh, modern standard arabic msa katika lugha ya kileo hii ya kiarabu wanaita almaradhu almuzmin almaradhu almuzmin maradhi ya kukaa maradhi ya milele terminal illness daktari akishakuaandikia pale wewe una terminal illness maana yake maradhi yao sasa ni ya milele sasa yule baki wewe ni kutumia dawa peke yake lakini sahau kwamba hati yatatoka isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala wazi hai ikhwan kwa hivyo maradhi sample hii katika lugha ya karabu inaitwaaje wasab balagha io wasab hai kwa hivyo hakuna kitu kinachomfika muislamu katika misiba min nasabin katika taabu wala wasabin wala marad mulazim marad muzmin maradhi ya kuka emilele ambayo yanafika muislamu maradhi ya tamu tunajua katika wakati wake leo ekhwan ka saratan kama vile maradhi ya kansa ya saratani maradhi mengine yale mazito mazito makubwa afana allah wa iyakum minha min nasbin wala wasbin wala hammin wala hazan wala hammi wala hazan wanazoona wanatuambia hamm هو الاهتمام بما يستقبل من الامر او الاهتمام بامر في المستقبل امام الحافظ ابن حجر العسقلاني ككتاب فتح الباري اناسما ما يتوقعه في المستقبل مما يتاذى منه معنى ني موجه فله ونحن ونكباليانا ketika tamkohidi kwamba هم وها kwa sababu kuna nyingine mbele inakuja imefanana nayo hio ni jinas kadhalik imefanana ham na mbele inakuja gham toka pamoja katika balagha tumesema hii inaitwaje jinas a ina aina mla jinas jinas naqis kwa hivyo tushike hii ya kwanza ni ham kwa ha ham katika lugha ya karabu huwa ma yatawakauhu muslim min aladha fi almustaqbal wa manna alhafiz ibn hajar wa manna wanazuwani wengine wanasema kama vile sheikh ali the sabt anasema fil uh, fil Ni, ni ku Kuwa nadhiki nadhiki Au nathiki, aina au Aina Aina aina huzni huzni huzni Kwa jambo, aina yathiki, huzni, baro, huzni aina moyo, Kwa Bado mbele mbele na Fulani Fulani katika katika katika moyo Hii luga ya karabu, inaitua, ham Ukisikia luga, fulanun, mahmum fulani ni mahmum Yesh maana mahmum Yani a ha? asabahu hum sasa maana asabahu hum amefikwa na hamu hamu ham maana yake amebeba jambo katika moyo wake ambalo linakuja mbele leo ekhwan eh, kwa mfano uende hospitali fulani mwa nas aende pale hospitali amefikwa na maumivu sehemu fulani ya mwili akija kiangaliwa angaliwa, angaliwa hivi akifanywa fahs na tashkhis diagnosis yule daktari amwandikia amwambia hii hali ulioko wewe ni hali mbaya sana ninahitaji lazima ufanye operation tena major operation amal jaraahi kubwa sana operation nyamasaka mama nane kuna njia nyingine ah ushtoke pale ah msiamini paka na ile kwa daktari mwingine ah nenda uende kwa daktari mwingine akwambie maneno yale yale hii na bebe tena hai maradhi mekanayo sana Kuna wengine wana kuzidisha hofu kabisa. Akwambie ongezili kukaa kama wiki moja tungekuwa ushakufa. Wiki moja tu utafikiri yale masuala ya mauti gede yuoa. Madaktari wengine wanapita mpaka kabisa. Poi. Tena akwambie tena huyu akutishe kabisa, akwambie hii tena, tena hii sajari yako ni sasa hivi. Hakuna kusubiri. Sasa pale wewe inabidi huna budi sasa. Umekwenda kwa huyu, umekwenda kwa huyu akwambia wewe una maradhi mazito, lazima ufanye operation. Ukaikewa tarehe ya operation. Wikiijayo, sikuwa jumatano, saa nne ya subuhi. Uambiwa ukiamuka subuhi usila kitu. Kwanzia ile siku ambayo umiambiwa mani nuhayo. Wewe tala la vipi. Kaifa tanamu. Kaifa tafra. Kila ukeika hivi, wewe kumbuka ili operation. Atau kita kucheka hivi, waza kucheka. Kiji ah, ili operation, kicheka so, wacha undoka. Wacheeka hivi operation ikija, usha nyamaza. Haa, ili operation, sajuhi itakuaje. Hada yusama, ikwan, hamu. yamo ambalo linakuja mbele kazini ukapata barua ukambwa bwana sasa watu wamekuwa wengi kazini na uchumi umeshuka sasa watu wanafanya nini wanapunguzwa katika lugha ya kibiashara ya kileo wanasema layoff ukapewa barua yako wewe pamoja na wale ambao wamepewa layoff ukaambiwa kuanzia wiki ijayo usije tena ukachukua ile barua ukaitia mfukoni kiefi taku Leo jua mimi kuanzia wiki ijayo sina tena kazi. Sasa waanza hum. Sasa mimi kazi nitaipata wapi? Watoto nitawalisha wapi? Nyumba nitaangalia vipi? Mke wangu utamwangalia vipi? Wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Hum hapa. Jam Ali Jaaja ninakuja mbele mpaka saa hizi wewe bado uko sawa. Unakula kidogo senti unazo lakini sasa huko mbele itakuwaaje? Sasa ile dhiki utakayoimemba katika moyo lilmustaqbal yosoma e eh, Sheikh wa hum tukapo moja hapa eh haya wala hamin wala hazani hazan ni kinyume cha hami ikiwa ni kinyume cha hami itakuwa je manake itakuwa je manake yaregesha haya maneno yafanye kinyume wanasoma ikiwa katika hami tulisema al-ihtimamu bi-amrin fil-mustaqbal hazan itakuwa al-ihtimamu bi-amrin fil-madi ni sasa hii ni dhiki ya nafsi kwa jambo ambalo limepita nyuma kinyume chake hazan ni kwa jambo ambalo limepita nyuma kuna kitu ambacho pengine ulikuwa ukifanya uko ukifanya kuna kitu ambacho kimekukukosa mtoto amefariki sasa kila ukikaa hivi kikujia mwanangu unaingia na hazan ninyi mnasema katika lugha ya Kiswahili huzuni ndio hii huzuni sasa alhuzn yakunu lima fat lima fact kwa jambo ambalo limepita nyuma sio jambo ambalo liko sasa wala sio jambo ambalo linakuja bele umelewa kafikiri sasa e hapa katika haya matamko manne kuna matamshi manne hapa sasa iko e wale nyuma tuna nasbin wa wasab na mbele tuna ham na hazan asaangalia haya maneno namna alivyo yapanga mtume alayhi salatu wasalam na vile alivyo pao ufasaaha na ubalagha na balagha ya lugha ya karab so, sawana zuna na tuambia haya maneno mpangilio yake haya maneno mane haya yame yamekuja in pair yani mekula imekuja in pair azwajan in pair pair ya kwanza yanema neno ya mawili ya kwanza wanasema fima yusabul muslim fi badani pair ya pili wanasema fima yusabul muslim fi nafsi Kwevo yele maneno mawili ya kwanza ya mehe kwa pamoja Sababu ni maneno ambayo Au ni misiba na bala Na ziki ambayo inafika muislamu Vahiran, nje katika muwili wake Nje, nasab inafika wapi Nje katika muwili Mkono umechoka, migui umechoka Mwili mzima umechoka Ukisema mimi nasikia muwili taaban Ni muwili wa nje taaban Tokana na kazi au tokana na jamba Mfulani ambayo umelifanya Wasab ni marathi kathalika inasibu سهم يا انجه يا مويلي ظاهرا بددا مننوا ماويلي يا بيلي اناوي كوجا ambao ni هم نحزن يناسب يصاب به المسلم في ماذا في نفسه باطنا هي ساسا ينكوا ndani ukisema mimi ukisema kwamba una ham hii ham iko api huwa fil qalb au fil fikr au fil aql au fil nafsi iko ndani na ukisema kwamba una huzn huzn iko api al huzn kadhalika fil qalb au katika fikra au fi an-nafs. Tumeyona nafiki ya kwa maneno haya na namna alivyopanga bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam umeyapanga kwa kwa yani kwa ufundi wa hali ya juu sana katika balagha ya Mtume sallawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Kasa mbele kuna maneno mengine mawili yanakuja. Sikizeni kwa makini. Wala adha wala gham. Wala adha wala gham. Aða wanasuboni wanasema Ma yusabu bihi al muslim Min taadi al ghair Aða ni ile misiba Na mikasa, na mabu mazito wana umfika muslamu Lakini siku toka mana na ye mwenyewe Au siku toka mana na kitu changine Ispokuwa kitu kimoja Taadi al ghair Kwa kuwa kuna mwingine mtu mwingine ambaye amemkosea mtu mwingine ndiye aliyemfikish aliyemfikishia msiba ule sasa ule msiba ambao umekufika unatokamana na mtu mwingine msiba huo au uzito huo unaitwa adha udhia walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabo adhia adhia inatokamana na watu watu ndio wanaofanya adhia Imma bi Ima wa imma iwe ni kwa, kfitendo, au iwe adhiya, yani adhiya kwa maneno na kwa maneno, maneno Na ambayo ambayo, Yanaweza pale pale mtu Ukiwa waona, pale, Akutukane akutokane akopa maneno mabaya akopa maneno sio ya sawa akopa maneno ya kukosefu wa heshima na kukosefu wa adabu au utovwa adabu na kukosefu wa heshima namu mwingine kama haya hadhi hadhi adhiya bilqawl adhiya bilqawl aina nyingine adhiya bilqawl ni unapata adhiya bilqawl lakini haikufikii haikufikii inazungumzwa sasa inabaki pale pale nje nje ya ya perimeter yako Na hii wanasemwa wanazuoni mfano wake mzuri kabisa ni ghiba kusengenya mtu akikusengenya wewe huwa haikufiki iko mbali watu akusengenya akusengenya akusengenya ni adhiya lakini haikufiki direct kama vile <coughs> matukano a a ina, watu wana kukusengenya ni adhiya na utajua kwamba umesengenya utajua vipi يوم القيامه يوم القيامه ndipo utakapojua kwamba watu wengi sana walikusengenya wengi wengi sana utajua vipi wewe utaona thawabu zaingia kwenye account yako zachukuliwa kutoka kwa watu raha zachukuliwa zaingia kwako pale يوم القيامه si hapa siku ya kiyama utaona akaunti yako inaongezeka kwa amali ambayo hujaifanya kuna swala ya ziada kuna saumu ya ziada kuna qur'ani ya ziada kuna ibada za ziada ziada ya thawab tarah يوم القيامه mimman tu'khadh mimman zalamak wadhulm huna alghiba wewe utachukuliwa haya wewe lete mpe huyu wewe lete patia wewe lete weka wewe lete weka hisabu yako iongezeka na wale waliokuwa kufanya yale mambo ya, ya, ya munkar ya ghiba sababu yao inakonda chini na tena wakiona maneno ikichukuliwa wakati ule wewe waona siko ambaye atachukuliwa kwa siri a a ukiona kabisa ile hisabu minus minus minus sasa wewe umbaki umfungwa mdomo wame sasa unjui sasa ile y... ibada hii minus kimalizika hal ila aljanna au ila annar wal a'udzubillah mambo mazito ehwan sisi sisi tuona ni mchezo tahesabuna hu hayinan tuona ni mchezo lakini يوم القيامه inapozitakapo weko zile mizani utaona kwamba ni mambo mazito na utajuta kwa hivyo hii ni adha eikhwan hada maana adha neno la muslimemekia wala gham gham sasa wanasema unazooni hapa hii gham inakusanya haya yote yaliyopita na pengine na zaidi kwa sababu wanasema al-ghammu huwa al-hammu shadid au al-huzn shadid au al-musiba al-shadida gham ni ile hamu ile ambayo tumetaja nyuma ikiwa ni nzito au huzn ikiwa ni nzito au msiba ukiwa ni mgumu na ni mzito katika lugha ya kiarabu sasa hiyo inaitwa gham bil-ghain tushalewa na vizuri hapa ikhwan wa noha iznada min qablu fastajabna lahu wanjainahu min al-gham naitam koili ma alchimiko kwa alkutumika kwa nuh alayhi salam peke yake hata kwa yunus alayhi salam kwa sababu yale waliokuwa ndani yake ni mambo mazito au mitume yunus alayhi salam alikuwa katika mambo mazito mnajua katika qur'an nuh alayhi salam alipitia mambo mazito sasa yale mambo mazito yote kiafanya pamoja tamko moja ni gham gham na kusanya kila kitu huzun shadid ham shadid مصيبه اذا اشتدت على الانسان فهذا يسمى غم في اللغه العربيه ولا اذى ولا غم كيشه متومه عليه الصلاه والسلام اناسما حتى شوكتو يشاقو حتى شوكتو يشاقوها هي inaingia inaingia ضمه هنا على باعتبار ان حتى هنا ابتدائيه نواله ولي يسمها بفتحه شوكه واميسمها حتى هنا ناصبه نواله ولي يسمها شوكه بالكسره واميسمها باعتبار ان حتى ظرفيه فهي مضاف وشوك مضاف اليه هي دي معناها كده النحو كلين ولي وكايك ضمه ونجينه وكايك فتحه ونجينه وكايك كسره حتى شوكه تملى عليه الصلاه السلام يا اخواننا نسمها حتى مئبه مئبه وكيمفيكه انت يشاكوها وكيمدونك انت حتى شوكة يشكو الا كفر الله بها من خطايا او الا كفر الله بها من خطايا اصبقوا الله سبحانه وتعالى هم فوتليا قحايا ambayo yaliotajwa biha qhaya yote ambayo imetajwa nyuma nasab wa wasab wa ham wa wa huzn wa adha wa gham wa shawka zote haya elikimfika muslimo au moja wapo ketika haya kimfika muslimo كفر الله بها من خطايا الله سبحانه وتعالى بمفتليا katika ماذامبي na makosa yake الله عز وجل يكفر الله سبحانه بهذه المصائب ذنوبك وخطاياك وسيئاتك يكفرها من هابا katika حديثيي وانا اظن ومختلفانا ممكن وقاسما ابتدائييا ikioni ibtidaia maana yake madhambi yote kila aina yataingia hapa ndani. Lakini wakasema la tab'idhiya. Ikioni tab'idhiya bi maana ba'dh, yani baadhi ya makosa. Na hii ndio kauli inaonekana kwa na nguvu zaidi kwa sababu kuna makosa mengine hayafutwi na madhambi moja kwa moja. Kuna makosa mengine yanahitaji la madha toba. Na kuna makosa mengine yanahitaji la madha tahtaju ila radd alhuquq ila ashabihha. مكثه مين هيحتاجيه المسلم يرجس حقه كوا كوا مالين حقيزه كما اللي فانا كسر الظلم الظلم في الاموال ظلم في الحقوق فلا تكفر الذنوب بمجرد المصيبه ولا تكفر الذنوب بمجرد التوبه انما تحتاج هذه الامور الى ماذا الى رد الحقوق الى اصحابها ايه الحديثه الثانيه يا اخوان تشماليزه ترنده كتابه حديثي في Tuhaywa <tweb> tunawacha masale ya, ya fawait Nadurus baka tukimariza Hadith zote tatu Hadithi apili ni hadithi Abdillah ibn Mas'ud Radhiallahu anhu qal Ana seema Dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Nilikuenda kwa mtume Alayhi sallatu wa salam Alipo kwa mgonjwa nika ingia kwa ke nyumbani Alipo ingia kwa ke nyumbani Ibn Mas'ud Katika hadith kulega katika riwaya za Bukhari Zina tuambia Fama sastuhu nikamgusah ملواكي نكوغوس ملواكي صلوات ربي وسلامه عليه اكاونا ملواكي قرمب اونا ذوما موتو كبسا هو مكالي كالي, كالي سانا يا إخوات مبقى ابن مسعود اكا منبيا صلوات ربي وسلامه عليه اكا منبيا يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا إنك توعك وعكا شديدا وعك واو عين كف كتك لغة يكي عرابك wanazooni wanasema hararatul humma au alamu alhumma imam an-nawawi katika riadha salihin akafasiri hili neno waq yeye kadhalika akasema maghthul humma maghthul alhumma maana maghthul humma yani alamu alhumma ni yale maumivu ya homa kuna homa kisha kuna maumivu ya homa yale maumivu yake sasa katika lugha ya kirabu inaitwaje waq waq sasa ibn mas'ud amwambia mtume aleyhi salatu wasalam ya rasulallah innaka tu'aku wa kan shadidan wewe unaumwa na homa hii tena maumivu makali sana maumivu makali yani amwambia maumivu haya sio ya kawaida mimi na yaoona kwako kwa, ya rasulallah sisi tushaona homa tuojua homa na taujua taujua maumivu ya homa lakini maumivu haya ya rasulallah haya ya maumivu makali sana tume alayhi salatu wassalam akamjibu ibn mas'ud akamwambia ajal ajal katika lugha ya karabu maana yake ni naam ndio inni uaku mimi nafikwa na maumivu ya homa kama yuaku rajulani minkum kama yanavyo yanavyo inavyofikia homa hii au maumivu ya homa hii watu wawili katika nyinyi kwa hivyo maradhi ya homa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Ni ni ya ya ya watu watu wawili wawili wawili Si si mtu wakaongeza faida hapa hapa zaidi Huna kutaja tu wengi Kwa hivyo sawa Kana Au ಸಿಲಿ ತು Tufahamu ya ತೀರಾಮ Kwamba kwamba homa homa homa homa homa homa homa ikimfika mtume salatu wa Si Si yangu mimi na wewe Wewe si yetu sisi ambayo wewe, nana kufika ikikubaga ni kali. Chini, jamani, homa ni kali kali Kali Ukakaa chini, ukasema jamani Tukaipa majina ya kila aina ji kongonya siju ji kunini siju ji kunini kila aina ya majini lakini namna watakaoita wewe lehoma ikakuumiza basi haiwezi kufika homa iliyomfika nani sawala watu rabi wa salamu alay anasema inni uaku kama yuaku rajulani minku ibnu mas'ud akayefahamu maneno haya na kutokana na elimu yake na fiqh yake Aka mambia mtume alayhi salatu wa salam. Thalika. Anna laka ajrain. Jee hiyo ya Rasulallah. Ni kutokamana na kwamba wewe. Unalipa marambili. Tume alayhi salatu wa salam. Aka mambia ajal. Dio. Thalika kathalika. Thalika kathalika. Hivyo, ndivyo, hivyo. Mimi nalipa marambili. mimi nalipa mara mbili ma min muslimin hakuna muislamu yote yusibuhu adha ambaye atafikwa na udhia adha tisahitaja kule nyuma hapa tume alihi salamu kadhalika nitaja katika hadithie ibn masud ma min muslimin yusibuhu adha hakuna muislamu ambaye atafikwa na udhia shaukatun fama fauqaha udhia ambao uwe ni mdogo kuliko mdogo kama mwiba فما فوقها فما فوقها تم كويله لساعا وانا زوني وحديث وكاختلافiana فما فوقها اي فما هو اكبر من الشوكه او اصغر من الشوكه كubwa zaidi kuliko au na kitu kingine kikubwa zaidi kuliko muiba au kidogo zaidi kuliko muiba zote hizi mbili zinaingia maana yake hapa mfanao wake kama kule kwenye Qur'ani tukufu inna allaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udhatan fama fawqaha fama fawqaha aii fama fawqa al-ba'udha au fama fawqaha au fama duna al-ba'udha kataja wanazoni hapa akwali mbalimbali katika masala haya si wakati wake katika upande wa tafsiri lakini ayahwan zote mbili tikaka tafsiri zinaingia hapa Yani, zaidi ya mwiba, na chini zaidi kuliko Chochote muislamu udhia. Udhia. Kudunga, ni udhia. Tasa zaidi ya ya ya muiba, muiba. Muiba muiba, muiba, na Na chini chini kuliko Chochote muislamu udhia. Udhia. udhia. ni Illa Allahu Allah wa ta'ala, humfutilia makosa yake, makosa yake. سميت بسيئات قال العلماء سيئات سميت لأن المسلم يسوء بالنظر إليها يوم القيامة أو يسوءه النظر إليها يوم القيامة فلذلك سميت بسيئات الله سبحانه وتعالى فتليا ماذا بياك وحطت عنه ذنوبه نما ذا بياك يكا أنقوكا يكا أنقوشوا يكا أنقوشوا ماذا بياك kama tahuthu shajara warqaha kama mti namna unavyoangusha majani yake unaona ule mti wakati wa harifu mti wakati wa harifu unaangusha majani unabaki vitagape peke yake sasa vile vile ndivyo muislamu anavyoangusha madhambi madhambi yanakoanguka yanakoanguka yanakoanguka kwa ile misiba ile homa na adha na nini na kila kitu Ya kikufika yale mambo Basi marathi wewe ya naku Ya nakuanguka moja bada moja Ya nakuanguka, ya nakuanguka, ya nakuanguka Unakua kama mti Nama unafuangusha majane Wadhi hekwa Mutafakun alia Tumalize hadithi ya Mwisho ya tatu An Abi Hurayrata radiyallahu anhu Hadithi kutokana na Abu Hurayrata radiyallahu anhu Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من يريد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه ثم عليه الصلاة والسلام أنا سألت يو يوتي أنباء الله سبحانه وتعالى من كما في اليومي البطنقلي من الفاظ إنه كذلك من الفاظ العموم إنها هي هفا من كل شرطية من يريد الله به خيرا يو يوتي أنباء الله سبحانه وتعالى أنمتك يا خيري يو يوتي ambaye Allah azza wa jalla amtakia khairi yusib minhu humfikishia msiba humpa misiba humpa misiba mtu yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi hi hadithi rawahu al-bukhari fi sahihi kufikia hapa ikhwan inakuwa tumefika katika mwisho wa kusoma hizi hadithi na kuelezea maana yake na kusoma tafsir na gharib al-hadith tumemaliza kasi mebaki sehemu ya mwisho ndio tumalize hadithi hizi kadhalika na kumaliza darasa nayo ni sehemu ya fawaid fawaid na ibara na durusu ambazo zinatokamana na hadithi hii na huu ndio mlango muhimu zaidi na masuala makubwa zaidi yanayohusiana na hadithi hizi za mtume alayhi salatu wasalam tunazozisoma hapa hana wakati adhan bali baki hapsita gari funzo la kwanza ikhwan fi hathihi alhadith katika hadith hizi tasliyaa lilmuslim fima yusibuhu min maradhin aw bala faida yawanza darasa yawanza ilmu yawanza tunaoipata ni kwamba hadith hizi tatu zinazohitajazote ndani yake kuna tasliya tasliya ni salwa salwa katika lugha ya Kiswahili tunasemaje ma maliwazo au ma kunantamko lingine pia nzuri mapombazo asante asante ahmed mapombazo kwa muislamu fima yusibuhu katika yale yanao mfikia min maradhin au balaa au msiba aina yote halifu hizi tatu tumezisoma ikhwan kuna taslia ndani yake kuna salwa ndani yake kuna mapombazo na maliwazo ndani yake yanakuliwaza وإذا أصابك أيها المسلم هم إذا أصابك غم أصابك مرض أصابك بلاء أصابتك مصيبه تتذكر هذه الاحاديث تستحضر هذه المعاني تستشعر هذه الاجور ليت في كتاب فهمك كنبك كاتكا حكي لك حديث هذه عن تومي عليه الصلاه والسلام ثلاث انباضه تما جسوم Unaona yale maradhi yanakuwa si chochote. Na kama haikua si chochote, unaona kwamba inaanza kufanyaje? Inapungua. Ina, una unautaiona kwamba yale maradhi yanakuwa ni sahali. Na utaweza kuyabeba yale maradhi. Utaweza kustahimili yale maradhi. Inakuwa ni sahali zaidi wewe kujidhibiti kujitha, kika yale maradhi kwa sababu unajua kwamba haya maradhi yamekuja kumbe hikima yake ni hii na hii na hii. Kwa vuhiyo ya islamu ya ikwan Tukumbuke na faida yake Kubwa kabisa wana zoe na wanataja Kwamba dhani yake hadithi hizi Ambazo tumezitaja fi hadhi la haditha Thalatha taslia Lil muslim Kuna salwa kwa muslamu Nama pumbazo Nama liwazo Ili usikatike moyo, moyo Na ikupenguvu ayuhal muslim Usiingie katika barabara Isiofa Ambayo inaitwa barabara ya atashaki Abo barabara ya atasakot Atashaki wa tasakhot ni muislamo pale anapokunja uso <coughs> Muislamo anapochukizwa pindi anapofikuwa na msiba au marathi Ukaanza wewe uka chukizwa uka lalamika Lakini ukulalamika kwako kwa, siyo kwa, kwa kwanjia yasawa Lakini uka lalamika wewe kwa sababu kama una complain kwa mbafikuwa na marathi Kama una chukizwa kwa nini marathi mimi amenifika Mimi na mkosia nini Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kama hii. Namkosea nini? Paka, wana, wana paka kabisa katika ಅಲ್ವಾ ಪಕ್ಕ ಹಿಥಿಹಾ ನಿ ಕಮೈ mungu ಹಿ na mtu ಕವಿ ಸಕ ಅರೀದ ಪಕ Mimi tu, ಮುಗೋ nayo. Yangu mimi. Ufukara, nao mimi. Ufukara. ರಾ ನಾವು ಉಫುಕಾ ತಾವು ನೋಸಿ ನೋ انا ينجي حتى ketika kokosea ketika aqida kufika ketika milango milango kama hi nuwasal ba'da ladhan insha Allah al faida al thania ikhwan wal dars al thani min al ahadith al thalatha qala al ulama fi hadhihi al ahadith tadhkir al muslim bi fadl Allah azza wa jalla ala ibadihi al mu'minin wa anna min fadlihi annahu يصيبهم بمصائب ليطهرهم فإذا يبيل إخوان ونسموه نزووني تذكير المسلم كم كمبوشا وإسلام سيسي وإسلام ماذا نذكر بماذا بفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين تنكم بوشوا فضل يا الله سبحانه وتعالى كو ومينه فضل هي يقول في انسكيزه كما كان وان من فضلهنا كما ني في ميونغوني مفاضله زكي الله جل جلاله ان يصيبهم اي يصيب المؤمنين ان يصيبهم بمصائب ان يقوالتيه مصيبه وجا وكه المؤمن او يوالتيه مصيبه او يوالتيه رزقي او يوالتيه شده امراض وكل اينا تاعب اشكالا والوانا واصنافا ليش ما الحكمة يقول لي يطهرهم الى الله سبحانه وتعالى اعطى كوطهرش اعطى كوها ثواب اعطى كو عفوا ماذامي اعطى كو ينوع كاتك درجه اليس هذا من فضل الله علينا يا اخوان بل بل هو من اعظم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ولذلك ونظن ونسمع ولذلك نكواجليهو yatamanna ahlul afiyati annahum butulu fidunya na ndio kwa ajili hii wale watu walio na afya zao duniani watakwenda kutamani siku ya kiyama kwamba lao na wao kadhalika waliletea wa misiba duniani hasa maradhi watatamani na sisi tutatamani tungalikuwa wagonjwa kama hawa wagonjwa yatamanna يتمنون أهل العافية هذا يوم القيام نهاية سيمانين نطية ونزوني وياسيمة لا مستندين في ذلك إلى الحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في جامع الترمذي يعني في سنة الترمذي يسمى الجامع في جامع الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد حسن حسن أو الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح ترغيب قال عليه الصلاة والسلام قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكذن حديثي يا اخوان كماكني حديثي اسكذن كماكني كبيس انا اسمع صلوات ربي وسلامه عليه يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثوابه لو ان جلودهم قورضت في الدنيا بالمقاريض صلى الله عليه وعلى اله يود اهل العافيه وتتمنى wale walona عافيا ذو يوم القيامه سيكه قيامه حين يعطى اهل البلاء الثوابا Sikuile ya kiyama Wakati watakapopewa Wale watu wali ufikuwa na bala duniani Watakapulipu wathoobu zao zaile bala Tasa wale watu wali ukuwa na afya zao Hawa kuzipata zile bala Wau walikuwa asiha Wau walikuwa ahlu alafya Walikuwa na uzima wau Wehu kuwa na marathi Kama ni marathi ya likufika wewe ukiwa katika uhai wako Walikuwa ni mafuwa kuna maradhi mafua kidogo hivi na kukohoa ikaisha siku mbili tatu lakini mwanzako alipita maradhi mazito mazito alipikia alipita wewe ukaona ukafikiria vingine fidunia يوم القيامه يقول صلوات الله وسلامه عليه anasema in hayuata ahlul balaa athawab Wakati Wakati wakati wale watu wale nabana, wakati sasa wakati thawabu mtume alayhi salatu afya zao watatamani, law law zao watatamani ya kwamba ngozi dunia dunia tobolewa Na kuchambuliwa chambuliwa fiddunia, duniani Bil makarida, Kwa makasi za chuma siku ya kiama ile thawabu utakonda kuiona hinajwa ahlul balaa ahlul amrad ahlul masaib عندما au hinama yusaboon watakapopewa thawabu zao wewe utotamani homa tu peke yake utotamani maradhi ungesema mimi ningelipata maradhi ya kansa sio maradhi ya kansa wewe ungelitamani makasi za chuma ukatobolewa, tobolewa katika na na na hii. hii, Hii Ili upate na wewe, usubiri siku hi, ili thawabu wale Wale wale wale watu wa wale watu wa ya bushraakum, thumma bushraakum, thumma bushraakum. Kubwa, ya ya thumma thumma ni kubwa, kubwa, kubwa ikhwan, kabisa, ya wale wa islamu, wale wa islamu, wale na mikasa ಸಹ والمسلم دم عليه الصلاه والسلام اسم ما من مسلم نمسلم وبيك خاص المسلم لماذا خاص المسلم لانه هو الذي يرجو ما عند الله نمسلم وبيك راجي يلقى من الله سبحانه وتعالى غير المسلم ما يرجو شيئا عند الله عز وجل وبشارة هي يا اخوان aliena maradhi akumbuke maneno haya afikirie maneno haya kesho يوم القيامه كيف يكون كيف يثاب يوم القيامه yani kiasi hichi ehwan sisi ambao ni wazima sisi wewe leo sisi tunaoona kwamba ni wazima tunasema walhamdulillah ala alafia tuam طبعا huwa bimaradhi huombi almuslim yanbagilah anyasala allah ala alafia nasala allah ala alafia fid-dini wad-dunya wal-akhirah tamam walakin hiyi ni kubainisha thawabu ya wale watakao waliofikwa na maradhi hapa duniani na misiba angalia namna mambo yalivyomazito mbele ya Allah Subhanahu wa Taala kwa hivyo funzo hili pili ikhwan eh, tunalibeba tunalikumbusha tuna tunafahamishana ili tu, tuwe katika bayana ya masuala haya na wale ndugu zetu na watu wetu pengine tuna watu wa nyumbani pengine katika sisi tuna watu ambao mama zao wana maradhi mazito katika sisi ambao tukawa kuna watu ambao mama zao pengine wana maradhi mazito watu wao wana maradhi mazito mke wake ana maradhi magumu mtoto wake ana maradhi maradhi muzmin maradhi muzmin yani ma dalaktari washamkata tamaa kabisa maradhi haya yataondoka wa la taqta rajaa ka indallah usikate rajaa yako na allah subhanahu wa taala ikiwa ndivyo hivyo ambao ilivoandikwa na allah subhanahu wa taala fi dunya بس kumbuka يوم القيامه ثوابك ومالكوا yako ndio hii kama ذكرى المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الدرس الثالث الفائده الثالثه اخوان من الاحاديث لاونه بعد وقت وكناweza kukamilisha في هذه الحديث هذه الاحاديث الثلاثه وخاصه الحديث الثاني من حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود انتوامبيا فنزه كبوا سنه ايخوان مهمي سنه ما هو وانا اسمع فيه بيان لماذا لشده بلاء الانبياء ثم الامثل فالاملثل يعني كووفو في تشقوا وويله تشقوا وله ملانق اللي هوئك امام البخاري ule mlango unaoweeka mamo al-bukhari ndio faida ambayo tutaweka hii ya tatu bab ashaddu an-nasi balaan al-anbiya thumma al-anfal fal-anfal hii ni faida tatu kwamba eehwan mitume ndio watu wanaofikwa na balaa zaidi kuliko watu wengine number 1 ni mitume namna balaa takapokufika wewe na misiba na taabu basi jua mitume ya allah subhanahu wa ta'ala walipitia balaa na taabu na misiba ambayo ilikuwa ni mizito zaidi سواء في حياتهم او في سبيل الدعوه زote mbili usinje ukasema ile ni katika daawa yao peke yake la sio katika daawa yao peke yake hata katika maisha yao hata katika maisha yao yani angalia homa homa inafika mtume عليه الصلاه والسلام lakini inakuwa double ليش اشد الناس بلاء الانبياء وليس نبينا عليه الصلاه والسلام فحس بل جميع الانبياء ان هي جميع الانبياء tumetoa wapi tumetoa katika ahadith nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithi nyingi za mtume alayhi salatu wasalam zinaeleza kwamba mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wanaofikwa na balaa zaidi kuliko watu wengine akhraj al-imam al-hakim fi al-hadith alladhi sahhahahu al-bayhaqi fi shu'ab al-iman wa akhrajahu kadhalika al-bukhari fi al-adab al-mufrad البخاري سيؤكد صحيح في الادب المفرد وابن ماجه في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الاجر ثم عليه الصلاه والسلام اسمع ياي mwenye yasema yashdadu alaina albala بالا جو yetu sisi mtume ina inafanywa ni nzito inaongezwa bala inakuwa ngumu bala sio ya kawaida wanadamu wengine kwa hivyo kumbuka yu alakhil karim ayuha muslim wa ukifikwa na bala kumbuka mtume wetu alayhi salatu wa salam nabiyuka sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi asabahu min albala asabahu min ashidda ma yusibuka au ma asabak adhafan متومه اللي في كنا هو مصيبه اللي فيك وewe ووزيت ونجا لكن مرذوفه زايد ليس في هذا تسليه يا اخوان في هذا تسليه للمسلم وكمكوكه متومه وقه عليه الصلاه والسلام اللي كان بلاء كبوي زيد اكو بلاوي تاكفيك زايد على اللي ومفيكا متومه عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله فمتومه في هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري عند ابن ماجه وعند الحاكم وعند البخاري في الادب المفرد اسامه عليه الصلاه والسلام يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الاجر بلاء ان يكوني زيدينا كبوا ونجومت سس متومهنا اجر تنونجزوا يضاعف ان يكوني مضروف ان اوليبا ووي سيف ان اوليبا متومه بسبب واو وانا بيوا كذلك نني شده ماذا اكثر بينا ننديليا kisha kauliza mtume alayhi salatu wasalam thumma qala thumma asalihun kisha wale wema kwa hivyo baada al-anbiya wanaokuja fil-mattabathania min tashdidi al-masaib katika kuifanya ile msiba ni migumu kila mtu anapokuwa wema mwema ndivyo msiba wake unakuwa mgumu zaidi kila ukiwa mwema kila ukiwa mwema na msiba ukikufika unakuwa mgumu zaidi yeni msiba utakao kufika wewe na tabu utakao kufika au maradhi au aina yoyote ya balaa ikikufika wewe na mtu mwingine yule mtu mwingine ambaye aqallu salaha mink yule atakwa kwake hayi atakwa kwake sahali wewe utaipata ngumu zaidi hii ndio hikma ya allah subhanahu wa taala kwa hivyo ameipanga hikma yake namna hiyo al-anbiya thumma salihuna kisha wale wema thumma al-amthal fal-amthal kwenda chini Tumelewana vizuri eh ikhwan? Nataka kwa sababu moja mtu wale wanaosoma wale wanaosoma ilmu hizi za mathematics ili upate kuelewa maneno haya kwa raisisi. Naenda kukachore graph. Alafu weke ile ile line itakuwa na namna gani? Network lugha ya Kiarabu ile graph inaitwa munhana. Ile munhana itakuwa na namna gani? Weka musiba na asalah. Ile graph itakuwa na vipi? Yaani kila salahi kizidi na msiba unafanyaje unazidi hiyo graph namna hiyo inaitwaje katika lugha ya kielimu na kitaaluma inaitwa direct proportion ama inverse proportion hai wewe ulizeni wale watoto wa shule wajua wazi hakina ehwan kila salaah ikizidi kila istiqama ikizidi msiba unakuwa unazidi sio kinyume chake ah ah si kinyume chake كنيومه chake ya hiyo ni kwamba kila mtu anapokuwa duna almustawa almatlub fi alistiqama wa fi alsalah tana kunaakuwa mdogo rubama rubama tana kunaakuwa chini kule lakini ant sahibul iman sahibus salah sahibul istiqama ukija ukikuangukia balaa ya akhil karim tanabba antabah balaauka hada laysa balaa ghayrik aw laysa ka balaa ghayrik ببيب ويقول ياكو انتبهوا غنمو زايد ستتنجش غنمو زايد كلكو wale wengine waliko china wadh haa ikhwan riwaya nyingine hadithi riwaya nyingine ya hii hadithi akaulizwa mtume alayhi salatu wasalam thumma man baada mtume alisema la ambia qala abu sa'id al khudhuri akauliza thumma man qala al ulama qala alayhi salatu wasalam al ulama baada mtume ni wanazoni قال ثم من كشاناني قال الصالحون فلهذه الواهينين ان نتو انزيه فايده انما كومب kuna category moja hapo katikati baina ya mitume na wale wema man hum al ulama kadhalika ulama ya ikhwana indama yukhtabaru indama yubtalun indama yumahhasun ikiwaji tamhis ibtila musiba masaib masaib al ulama laysa ka ghayrihim min al nas misaba haya yanakuwa mizito migumu وقجوا انما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نسحوا وقجوا يا اخوان هذه روايه ثانيه ان تنو انجهيها فائده كما مرتبه yao ني مرتبه ب... مباشره بعد مرتبه الانبياء العلماء يا اخوان مباشره بعد مرتبه الانبياء انكوجه مرتبه العلماء كيجوا حوا وكيف يكون مصيبه مصباو انكو مغوم مصباو انكو مغوم na ile ilewayo nyingine inasema al anbiya thumma asalihu imebaki faida ya mwisho ekhwan ambayo nitaitaja tu haraka haraka sababu wakati umekwisha ni kwamba wanazuoni wanatuambia hii misiba inao mfika muislamu ekhwan faida ambayo tunaipata katika hizi hadithi hasa katika hadithi hii ya ibn abdullah ibn mas'ud ni kwamba faida inayomfika muislamu laysa laysat hathihi al masa'ib وهذه الابتلاءات ليست دلاله على مقته الله لعبده ولا هواني هي عليه سي دليل يكونشو كاما امجا امجا يوكو اممكوسيا الله سبحانه وتعالى او امجا حنا ثماني مبل الله عز وجل او امجا فلاني حنا نمطفو مبل الله جل جلاله لا مرضينا مصيبهنا متيانه اخوان هاي سومي مننا هيو usije kwa mwanamtu afika na maradhi na misiba ukaona hile ni ishara au dalili au alama ya kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa taala hampendi Allah Subhanahu wa taala amemtwenza au amemdhalilisha la si alama yake min aina khadhna hadha ikhwan akhadhna hadha min hadith ya abdullah ibn mas'ud idha kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam wa huwa afdalu man wati'a hadha al-ardh bora wa yulali yakanyaga ardhihi sallallahu rabbi wa salam alayhi na afikwa na homa je asiye kuwa yeye atakwa wawe si ishara wala dalil yakoanisha kwamba mtu fulani hana thamani au mtu fulani hana manzila mbele ya Allah subhanahu wa taala au ni dhalili ukaoa kwa mwana mtu amefikwa na maradhi baada ya maradhi msiba baada ya msiba mtoto wake akafa alafu wewe ukaanza kutangaza mbele ya watu liwaambia eh liwaambia yule mimi liwaambia yule yule anliwaambia njana madhambi yote ni madhambi yale sasa alipo hapa hapa duniani wewe wajuaje maadrak هل طلعت على الغيب اطلع على الغيبه متخذ عند الرحمن وهو مهون الغيب بقى ਉਸમે ਕੰਬਾਇ ਯਲੇ ਨੀ ਮਾਧੰਬੀ ਮਨ ਜੰਗ ਨਾ ਮਾਧੀਬੂ ਨਾਇਓ عز وجل لا لا تتقول على الله وليست المصائب والابتلاءات والامراض وا والاختبارات ليست دلاله على هوى الانسان او على هوى العبد امام ربه او مقت الله عز وجل لعبد hayunaishi chukia allah kama allah anamchukia mtu fulani hampendi mtu fulani am la la la sio ya akwani si hivyo hizi zote ni ibtilaat min allah subhanahu na hikma yake kubwa kubwa kabisa kabla ya mambo mengine hikma yake kubwa ni kuangalia subra ya allah subhanahu wa taala juu ya mjawa yake kweli inaweza kutokea kwa sababu kuna madhambi mengine ambayo tuajjal uqubatuhaa kuna madhambi mengine ambayo hukuba yake ina yani yale punishment yake inakuwa muajjala inaanza duniani kabla kabla kabr na kabla la akhirah yako makosa mengine ambaye allah subhanahu wa ta'ala hu mudhibu kwao makosa hayo mja wake duniani kabla la akhirah lakini wewe matadri matadri kwa hivyo maana takwul ala allah asallallahu subhanahu wa ta'ala li wala kum at tawfiqa wasadat wasaluhu subhanahu